العبد يردد ذلك في كل ركعة ولكن أحوالنا في ذلك تتفاوت غاية التفاوت من الناحية العملية الواقعية هذه الأحوال يمكن أن تجعل على أربعة أقسام أو أربع مراتب كما يذكر الحافظ بن القيم رحمه الله أكمل هذه المراتب هم الذين جمعوا بين العبادة والاستعانة أهل العبادة والاستعانة الذين يحققون العبادة وعبادة الله تبارك وتعالى هي غاية مرادهم ومطلوبهم وكذلك يطلبون من ربهم تبارك وتعالى أن يعينهم عليها وان يوفقهم للقيام بها ولهذا كان من أكمل الدعاء وأحسنه وأجمعه أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حبه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن يقول حينما قدم له بهذه المقدمة يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فذكر له هذه الأمور ان يسأل ربه ان يعينه عليها ومن هنا كان أنفع الدعاء كما يقول الحافظ بن القيم رحمه الله هو الطلب العون من الله تعالى على مرضاته وأن أفضل المواهب والعطايا والمنح أن يسعف الرب تبارك وتعالى عبده بهذا المطلوب وجميع الأدعية المأثورة تدور على هذا أو دفع ما يضاد هذا المطلوب أو على تكميله وتيسير أسبابه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العوني على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل هو يتتبع مرضات الرب تبارك وتعالى أين كانت فمدار تعبده عليها فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية كلما رفعت له منزله عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى فهذا ديدنه في سيره إلى الله تبارك وتعالى حتى ينقضي العمر فإن رأيت العلماء رأيته معهم وان رايت العباد رأيته معهم وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم وإن رأيت المتصدقين رأيته معهم وهكذا فهذا العبد هو صاحب العبودية المطلقة الذي لم يتقيد بنوع منها وليس له لذة وراحة إلا في مرضات الله تبارك وتعالى وهذا بخلاف من ياخذ بشيء من الدين أو من العبادات فيجعل ذلك رسما له ثم بعد ذلك يجفو من اشتغل بغيره والمقصود أن من كان بتلك المثابة من أصحاب العبودية المطلقة فذاك هو المتحقق بقوله إياك نعبد وإياك نستعين فهذا ليس يعنيه كثيرا ما يأكل أو ما يلبس أو ما يعافس من لذات الدنيا فهو يأكل ويلبس ما تهيأ وتيسر وإنما اشتغاله وهمه بتحقيق أمر الله تبارك وتعالى في كل وقت بوقته وهكذا يكون هذا العبد يدور مع مرضاة الله تبارك وتعالى حيث دارت ويستوحش من كل ما يسخطه فهو كالغيث حيث وقع نفع وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منافع حتى شوكها وهو موضع الغلظة كما يقول الحافظ بن القيم منه على المخالفين يعني هذا بمنزلة شوك النخلة الغلظة على أعداء الله تبارك وتعالى والغضب إذا انتهكت محارم الله فهو يغضب لله فهو لله وبالله ومع الله و. الله يكون مثل هذا بأعلى المراتب يقول ابن القيم فواها له ما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وصرحه به وطمأنينته به وإليه حينما يناجيه ويتقرب إليه بألوان القربات هذا صاحب هذا المحقق فعلا ويبقى هناك من الناس من يكون دون ذلك كما هو معلوم فمنهم من يكون صاحب عباده ولكن ليس له استعانه فمثل هذا ينقطع ويضعف ويتلاشى ولربما يكون في قلبه من الخوف من المخلوقين ونحو ذلك ما يخل بعبوديته وتوحيده ومن الناس من يكون عنده استعانه ولكن ليس له كبير تعبد فهو يلجأ إلى الله في حاجاته ومطالبه ولكنه ضعيف في العباده. وأسوأ هذه المراتب أيها الأحبة من ليس له لا عباده ولا استعانة فقلبه معلق بالمخلوقين يرجوهم ويخافهم ويؤملهم وهو بطال لا يرفع راسا لشيء من الطاعات والقربات والعبادات ثم أيضا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. عرفنا أن العبد حاجة إلى الاستعانة في فعل المأمورات وترك المحظورات. كذلك هو بحاجة إلى استعانه في الصبر على المقدورات ما يصيبه من الأقدار في الدنيا. فإن الله تبارك وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. بد أن يلقى ما يكره سواء من اذى الناس أو من غير ذلك. فيحتاج إلى استعانة بالله تبارك وتعالى وهكذا هو دائما إلى أن يكون في حال النزع والاحتضار ثم بعد ذلك هو بحاجة إلى عون الله وألطافه عند سؤال الملكين وفي البرزخ واهوال القيامة ولا يقدر على إعانته إلا الله جل جلاله فمن حقق الاستعانة بالله تبارك وتعالى فإن الله يعينه فهذه الاستعانة لا تقف عند حد يستعين على مطالبه الاخرويه ومطالبه الدنيوية يستعين على العبادات والطاعات ويستعين على حاجاته وأموره المعاشية وما إلى ذلك يحتاج إلى هذا ويحتاج إلى استعانة حتى بعد الموافاة ان لم يعنه الله تبارك وتعالى فإنه يكون بعد ذلك خاسراً هذا المعنى ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ثم أيضا العباده كما هو معلوم اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وعرفنا أن الاستعانة نوع من ذلك لكن لأهمية الاستعانة أفردت فقال إياك نعبد وإياك نستعين وبذلك نفهم قدر الاستعانة بين أنواع العبادات ونعرف منزلتها فإنه لا استقامة على العبادة ابتداء إلا بالاستعانة وكذلك أيضا لا ثبات على العبادة إلا بالاستعانة فأفردت من بين أفراد العبادة ومن هنا فإن السؤال الذي قد يرد عن وجه تقديم العبادة على الاستعانه قد مضى الكلام عليه وأن ذلك لامور قد لا تخفى على الناظر المتأمل في هذه الآية وقد ذكرت جملة منها فيما يتصل بحق الرب وحق العبد والسورة منقسمة إلى هذا وهذا إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها كذلك أيضا معلوم أنه لا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى ولا أضر عليه من الإشراك فالتوحيد هو أجل الأعمال والإشراك هو أسوأ الأعمال فإذا وجد حقيقة الاخلاص التي هي مضمنة في قوله إياك نعبد لأنه كما عرفنا هذا توحيد الوجهه يعني لا نعبد سواك مع حقيقة التوكل التي هي مضمنة بقوله وإياك نستعين فإن هذا يكون فوق ما يجده كل من لم يكن محققا لهذه المرات ثم أيضا في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد تبرؤ من الإشراك وفي قوله إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إلى الله تبارك وتعالى وهذا كثير في القرآن فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ولهذا قال بعض السلف بأن الفاتحة هي سر القرآن وأن سرها هو هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين كذلك هذا فيه تربية أهل الإيمان على اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالاستعانة به وان يدعوه دائما أن يحقق لهم مطالبهم وان يقيهم ما يحذرون ويتخوفون كذلك في قوله تبارك وتعالى اياك نعبد واياك نستعين كما نلاحظ التقديم والتأخير اياك نعبد سياق الكلام في الأصل نعبدك ونستعينك أو ونستعين بك هذا سياق الكلام تقديم المعمول على عامله إياك نعبد وإياك نستعين فقدم المفعول به في قوله إياك وهو يفيد القصر والاختصاص كما هو معلوم يعني لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك وهذا يدل أيضا هذا التقديم على الاهتمام والتعظيم لأن العرب تقدم الأهم إياك فالمخاطب هو الله تبارك وتعالى فقدمه إياك نعبد وإياك نستعين كذلك تقديم العبادة على الاستعانة إياك نعبد فقدم الأهم أيضا كما ذكرنا سابقا وفيه أيضا التفات يعني توجيه الكلام الالتفات يكون بأنواع كثيرة من ذلك أن يوجه الكلام من الغائب إلى المخاطب أو العكس أو من ضمير المفرد إلى الجمع أو غير ذلك فهنا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب ولو جرى الكلام على الأصل لقال إياه نعبد لأنه كان الكلام بضمير الغيبة الحمد لله رب يعني هو رب العالمين الرحمن يعني هو الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك خاطبه مباشرة قال اياك نعبد فهذا التوجيه للخطاب من باب التفنن في الكلام كما هو معروف ومن فوائد الالتفات أن ذلك يكون ايضا لتنشيط السامع كما هي عادة العرب فهو من محسنات الكلام وكذلك ايضا له فوائد أخرى كأنه حينما أثنى على الله تبارك وتعالى بهذا الثناء الكثير الذي بلغ التمجيد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي ذكر الحمد مرتين فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فكأنه لما اثنى على ربه تبارك وتعالى اقترب منه فكأنه صار حاضرا بين يديه فخاطبه مباشرة قال إياك نعبد بعد ما كان يقول بضمير الغائب الحمد لله رب العالمين هو رب العالمين الرحمن ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين الاحظ التكرار في قوله إياك, إياك نعبد وإياك ما قال إياك نعبد ونستعين فالاستعانة غير العبادة فالفعلان مختلفان فاحتاج كل واحد منهما إلى تأكيد واهتمام أن كل واحد يحتاج إلى إخلاص أن توجه العبادة لله وحده وكذلك إذا استعنت فاستعين بالله، فهذا أمر قد أكده بهذه الطريقة هذا بالإضافة إلى أن ذكر ذلك ثانيا يعني إياك ذكرها مرتين هو حينما يكون في حال منجات لربه تبارك وتعالى فكأنه يستلذ بذلك فإذا عاد الكلام بدلاً من الضمير ضمائر للاختصار فإذا أعاد الكلمة في حال التذاذه بالمناجات فلا شك أن هذا هو الأليق والاوفق في هذا المقام والله أعلم ولاحظوا مجيء نون الجمع إياك نعبد وإياك نستعين قد يقول قائل هذا موضع افتقار إلى الله تبارك وتعالى وإنما تأتي النون صيغة الجمع للمعظم نفسه فهل هذا مقام تعظيم للنفس هذا مقام تذلل وخضوع فكيف قال إياك نعبد؟ وإياك نستعين لماذا لم يقل إياك أعبد وإياك أستعين هذا يحتمل الجواب عنه جملة من الأوجه فمن ذلك يمكن أن يقال والله أعلم لأن هذا المقام لما كان عظيما لم يستقل به الواحد استصغارا لنفسه تحقيق العبودية وتحقيق الاستعانه فالمجيء بالنون لقصة التواضع للتعظيم في هذا المقام يعني هذا مقام كبير عبر معه بما يناسبه مما يدل على التعظيم كأن الواحد لا ينهض به فيحتاج إلى جمع للنهوض به ومما قيل أيضا في ذلك أنه يمكن أن تكون هذه النون للتعظيم وليس المقصود بها الجمع مجموع الأفراد أن تكون التعظيم من الواحد يعظم نفسه فذلك كأنه حينما يكون في حال تحقيق العباده والاستعانة أو طلب هذا المقام فإنه يكون بذلك شريفا إذا كان العبد في حال من العبادة لربه تبارك وتعالى فهو في حال من الشرف لأن هذا هو الشرف الحقيقي للعبد فعند ذلك قال إياك نعبده لأنه قد تشرف بهذه, بهذه الأحوال والمقامات بخلاف من كان بغير هذا من الأحوال كذلك أيضا يمكن أن يقال بأنه لما كان المقام مقام عبودية وافتقار إلى الله تبارك وتعالى وإقرار بالفاقة والفقر والحاجه والضعف ويستعين بالله تبارك وتعالى فكأنه يقول نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية بمعنى أن ذلك يكون لتعظيم الله تبارك وتعالى يعني بدلا من أن يقول أنا عبدك وحدي وأنا الذي أستعين بك وحدي يقول لو أن احدا قال لملك من الملوك أنا الذي أطيعك وحدي وأنا الذي أنقاد لك وحدي فإنه يكون منقوتا لكن لما يقول نحن جميعا طوع إشارتك نحن جميعا طوع بنانك نحن جميعا رعيتك نحن جميعا منقادون لك فإن هذا أدعى إلى التعظيم من قوله أنا وحدي الذي أعظمك أنا وحدي الذي أجلك ونحو ذلك فهذا بحق الله تبارك وتعالى يكون أعظم وأفخم حينما يقول نحن جميعا عبيدك نحن مماليكك نحن فقراء إليك وأنا واحد من هؤلاء العبيد الكثر الذين قد ذلوا لك وأظهروا الافتقار كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد هذه بصيغة الجمع حينما نقولها في كل صلاة فهذا يشعر بأن الصلاة قد بنيت على الاجتماع كذلك أيضا هذه العباده أيها الأحبة هي أعلى مراتب الخضوع ولا يجوز بحال من الأحوال أن توجه إلى غير الله تبارك وتعالى لأن المستحق لذلك هو الله وحده فهو المنعم المتفضل ومن ثم فإننا نفرده بذلك في كل ركعة وحينما يقول العبد إياك نعبد أيضا ينبغي أن يستشعر أن تكون هذه الكلمة شاملة جامعة لشؤونه وأمور حياته من أولها إلى آخرها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إياك نعبد فأطلق ذلك فينوي العبد حتى في حاجاته الدنيوية ومطالبه العادية حينما ينام وياكل ونحو ذلك أن يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى ويكون له فيها نية وإذا كان العبد في حال من الترك والقعود عن الأعمال والمزاولات فإنه ينوي الخير دائما ويرجيه ويؤمله فإذا تيسر له وإلا فهو في عبادة بذلك كله فحينما يستريح الإنسان أو ينام إنما يفعل ذلك ليستجم لعبادة أخرى والله عز وجل يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب على أقوال في المراد بذلك ومن أحسنها وأرجحها إذا فرغت من عبادة فاشتغل انصب بعبادة أخرى لا يوجد إجازة وشيخ الإسلام كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله كان يجلس إلى قريب من الظهر من بعد الفجر يذكر ربه تبارك وتعالى وكان يقول هذه غدوتي ولو لم أتغدى لم تحملني قواي وكان يقول لا أستجم الا إلا يعني إلى الذكر والعبادة فهو ينوي ذلك باستجمامه وراحته، فالمؤمن لا بد أن يكون له نظر في هذا الباب في شؤونه كلها. إذا أراد أن يتزوج يكون له نية. هذه النية ما هي؟ كيف تكون النية صالحة؟ هل النية فقط قضاء الوتر والشهوة؟ هذا يحصل من البهائم. ولكن ما هي نية المؤمن في مثل هذه الأمور؟ نيته اولا أن هذا أمر شرعه الله، فهو مستجيب. له الأمر الثاني أن هذا من سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام فهو يقتدي بهم الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فهو يفعل ذلك امتثالا لامر رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمر الرابع وهو أنه حينما يتزوج يقصد بذلك أيضا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر وذلك حينما قال تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم فهو يقصد تكثير نسل هذه الأمة كذلك أمر خامس أنه حينما يتزوج يقصد بذلك أن يعف نفسه عن الحرام فيؤجر كذلك أمر سادس حينما يريد الزواج يريد يقصد بذلك أن يعف زوجته هذه المرأة المسلمة التي يتزوجها أمر سابع إذا أراد أن يتزوج وان يكون لبنا في هذا المجتمع تقوم على أساس من التقوى والإيمان ويكون ذلك سببا لوجود مجتمع مسلم يعبد الله تبارك وتعالى ويطيعه إلى غير ذلك من ألواع المقاصد الصحيحة التي يجمعها النية والقصد الطيب في أمر النكاح الذي يتعلق بشهوة هي من قبيل الغرائز في الإنسان، وهكذا في حاجاته كلها. في قول العبد أيها الأحبة إياك نعبد وإياك نستعين ايضا يستحضر أنه في هذه المخلوقات الخاضعة لله تبارك وتعالى. هذه الأشجار والأحجار وهذه الكائنات بجميع أنواعها هي تخضع لله جل جلاله وهي تسجد له وتسبحه كل ما في السماوات والأرض مسبح لله عز وجل ويعبده ولكن كما قال الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم فيكون هو من جملة هذه المخلوقات لا يكون متمردا على الله شاذا عن هذه المخلوقات التي عرفت ربها وانقادت له كل هذا في هذه الجملة إياك نعبد وإياك نستعين إلى غير ذلك من الهدايات التي تفوت ومن ثم فانظروا إلى حال السلف رضي الله تعالى عنهم صلى سفيان الثوري المغرب بأصحابه فقرأ حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين فبكى حتى انقطعت قراءته ثم عاد فقرأ الحمد لله رب العالمين هذا لو فعله أحد اليوم قالوا ماذا أصابه وبدأوا يحللون تحليلات ويوجهون ذلك بتوجيهات بعيدة أحد العلماء المعاصرين يقول بعض من عرفه وصلى خلفه مرارا يقول ما أذكر أنه استقامت له قراءة الفاتحة بدون بكاء خصوصا عند قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فهذا ما يتصل بهذا الموضع وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هذة مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم يحمد عليه وصحبه لك الذيكم سؤالنا كيف؟ يقول إن قوله إياك نعبد وإياك نستعين أليس من هذه الأوجه أن يقال إن الإفراد إياك أعبد فيه تزكية للنفس هذا له وجه يعني هذا القول هذا التوجيه له وجه يمكن أن يضاف إلى الأوجه السابقة فيقال إن قوله إياك أعبد وإياك نستعين كأنه قد جعل نفسه هو القائم بذلك وأضافه إليها وإنما حينما يقول انا من جمله هؤلاء فذلك أدعى في هذا المقام إلى التواضع لربه تبارك وتعالى وعدم الالتفات إلى النفس هذا جيد نعم في إضافة أخرى غير هذه فضل احسنت هذا وجه آخر يقول هذا مناسب أيضا بصلاة الجماعة فحينما يقرأ الإمام إياك نعبد فهو لا يمثل نفسه وحده وإنما يمثل هؤلاء كذلك يمكن أن يقال لما كانت هذه السورة تقرأ وهي يقال لها ايضا الصلاة كما ذكر ذلك جمع من اهل العلم في أسمائها أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فالصلاة هؤلاء الذين يصلون كثر في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل لحظة يصلي قوم لأن الأوقات كم تتداخل كما هو معلوم بجري الشمس ومن ثم فإنهم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين نعم غير هذا تفضل نحن ذكرنا هذا الكلام من قبل بأن العبادة تكون سببا من أسباب التوفيق والإعانة وقوة العبد وذكرت لكم أمثلة على هذا في حال بعض السلف وإلا الاستعانة وسيلة للعبادة والعبادة تكون أيضا سببا للإعانة والتوفيق هذا مضى الكلام عليه كيف؟ بينهما ملازمة الاستعانة جزء من العبادة فإذا حقق العبد العبادة أعين يعان على مطالبه الدنيوية والأخروية هذا من الجزاء المعجل في الدنيا وهذه هي الإعانة لكن العبد بحاجة إلى الاستعانة ليقوم به العباده فبينهما ملازمه نعم طيب لا اله الا الله السلام عليكم الله